وخلاص انا مش عحضار واني كل حياتي بحبك انتدلت وعشان كلا خدت قرار وخلاص انا مش عحضار قلب <تصفيق> كلب المحبوبة على غلطاتك مخصوبة حاولت امساكي بعضوبة بس قلبي فرقات قلب كلب المحبوبة على غلطاتك مخصوبة حاولت امساكي بعضوبة من نرجي راحي واحضر معايا كله قطب قصارا وصاحب من نرجي راحي واحضر معايا كله.